يقول نكحة امرأة بلا ولي مع أنها كانت لا تدري عن حكم بطلان مثل هذا النكاح وكان وليها لا يرضى بزواجها الآن لها أولاد السؤال لهل لهذه الزوجين يعاية النكاح نعم يجدد العقد يجدد العقد يجدد العقد كما لو أنهما يعقدان أول مرة يقول قرأنا من كلام العلماء عن الجمع بين الصلاتين في الحضر في الحضر نريد منكم التوضيح لهذا نعم في صحيح مسلم يقول ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر فسئل رضي الله عنه فقال أراد ألا يحرج أمته فذهب جمع فذهب جمع من أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد ونصرها واختارها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء إلى أنه يشرع الجمع في الحضر متى عند وقوع الحرج عند وقوع الحرج ولأجل هذا شيخ الإسلام تكلم في قاعدة له في الجمع والقصر قال الجمع ليس من خصائص السفر بل يجمع متى محتاج المرء إلى الجمع سواء كان في الحضر أو السفر متى ما كان هناك حرج يجمع وقد جاء في الحديث لما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته واشترط أهل العلم لهذا شروطا منها أن لا يكون هذا على صفة الدوام أن لا يكون هذا على صفة الدوام النبي كم فعل هذا في المدينة مرة واحدة فيما نعلم فلا يكون على صفة الدوام يعني من الأمثلة التي دائما أنا أذكرها لو أن رجلا جاء من سفر طويل وشاق وبعيد وصل بيته وقد دخل الظهر وهو يعلم أنه الآن إذا نام لن يستيقظ إلا في الليل يجزم بهذا أو يغلب على ظنه لشدة الإنهاك وشدة التعب وقد لا يكون مسافرا قد يكون عنده مريض قد تكون عنده زوجة أو ولد أو عنده والد أو أم يقوم بأمرهم وهو عليهم طيلة الليل ولما أصبح الصبح كذلك يقوم بأمرهم حتى جاء وقت الظهر وهو في هذا الحال وفي هذا الوقت قد بلغ بنه الجهد مبلغا عظيما ويعلم أنه إذا نام لن يستيقظ إلا في الليل خاصة في أيام ما أدري عندكم هنا في أيام الشتاء عندكم أيام شتاء ها يعني النهار يكون قصير ما في كل واحد يعني في أيام الشتاء النهار يكون قصير يؤذن للظهر الساعة الثانية عشر والنصف ويؤذن لصلاة المغرب الساعة الخامسة وخمسة واربعين دقيقة وهو يعلم من حاله أنه لا يستنقظ إلا بعد دخول الليل وغروب الشمس هنا يقال له صلي الظهر والعصر ونم صلي الظهر والعصر ونم والله أعلم هل يجوز أن نحكم على أحد معين من الكفار مات كافرا على ظاهري بأنه من أهل النار؟ نعم لنا الظاهر نحن نحكم بالظاهر وقد أخبر النبي عليه الصلاة أيما رجل مر بقبر مشرك فليبشره بالنار نحن لنا ماذا؟ لنا الظاهر والأمر إذا الله جل وعلا يقول هل السلام على المقابر نقوله عندما نمر عليها علما بأن المقابر في بلدنا التي بجانب الشارع كثيرة أم أن هذا السلام خاص إلى المقابر إذا وقفت على المقابر أما عند المرور وأنت تمر وهذا وهذه المقبرة وهذا سورها لا لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما مر بجوار المقبرة أنه كان يقول هذا الذكر وهذا الدعاء وإنما إذا وقف على أهل القبور السلام عليكم أهل القبور والله أعلم هل يجوز المكالم عند الوضوء من حيث الجواز نعم من حيث الجواز نعم لكن من حيث الأفضل فلا اشترى اشترأت المرأة الى خطيبها عدم التعدد هل هذا الشرط يعد من شرط حرم الحلال فهل يجوز مثل هذا الشر ها ما رأيكم ما سمعت صوتكم بأجمعكم الا الان كم أسأل وكم أقول هذا الجميع كأن على رؤوسهم الطيب إلا من رحم الله ها ما رأيكم ما رأيكم شيء بعض أهل العلم يرى هذا بعض أهل العلم يرى هذا لكن الصحيح أنها إذا اشترطت وأنت قبلت بهذا الشرط فيجب عليك أن تمضي لها إذا اشترطت عليك هذا الشر وأنت قبلت بهذا الشر هي لم تحرم لك ما أحل الله لك هي تقول أنا إذا تزوجتني لا أرغب في أن تعدد علي قبل أن تتزوجها فإذا قبلت بهذا الشرط الذي هي اشترطته نعم يجب عليك أن تمضيه لها، يجب عليك أن تمضيه لها، وإلا فأنت في حل قبل أن تدخل معها في هذا الباب، أنت في حل قبل أن تدخل معها في هذا الباب، والجزء هذا النبي قال إن حق يعني ما وفيتم به الحقوق مستحلّتم به الفروج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التعدد عندكم منتشر أنا لا أدري السؤال أغلبكم عنده واحدة أم اثنتان أم ثلاث أم أربع هل يوجد أحد عنده أربع ها يوجد عنده أربع هنا معنا اللهم بالك هذا نعطيه جائزة الشجاعة نعم ما المراد بتحريم أكل الصدقة لأهل البيت هل هي الصدقة الواجبة فقط أم الصدقة المطلقة الصدقة المطلقة ولأجل هذا لما تصدق على بريرة أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وأخبر أنها صدق عليها وهي هدية وهي هدية للنبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم نعم ما حكم قتل السارق مباشر لا يجوز يقول ما حكم قتل السارق مباشر بغير دفع ضرره بالأسهل في الأسهل لا لا يجوز ونحن نقول هذا قلنا أن يدفعه بالأسهل فالأسهل وهو ليس السارق الصائل ليس السارق هذا خطأ في السؤال لعل الأخ ما سمع الصائل فرق بين السارق والصائل يدفع بالأسهل فالأسهل حتى إذا ما لا يكون دفعه في آخر شيء إلا بقتله حتى تدفع أذاه فلك هذا ما حكم الموعد بعد دفن الميت هل يجوز فعل ذلك وجعله عند كل دفن لا هذا ليس مشروع ومن الصغير واحد من أهل العلم على أنه من المحدثات والبدا. ماتت امرأة وتركت أختا واحدة وابن أخت كيف تقسم تركةها؟ يعني ليس لها أحد مطلقا من العصبة. يعني صاحب السؤال لنا يجب أن ننظر ال يعني أولا ينظر إلى أصحاب الفروض ثم ينظر إلى العصبات والياجلي هذا لا يستطيع الواحد أن يقسم ثري حتى يعرف الورثة حتى يعرف الورثة وهل هم فقط أصحاب فروض أم يوجد أصحاب فروض ويوجد عصابات لأن لأن الورثة قسمان منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب وهناك قسم ثالث يجمع بين القسمين من يس من يرث بالفرض والتعصيب من يرث بالفرض والتعصيد كالأبي في بعض صوره كالأبي في بعض صوره يعني هذه المسألة تحتاج إلى إذا كان هذا سؤال خاص يحتاج إلى أن نستفسر ونستفصل منه يعني أمس واليوم جاءت سؤالات كثيرة عن بعض من انحرف ويطلب النصيحة أنا أقول حسبنا ما تكلم به الأشياخ الكبار حسبنا ما تكلم به الأشياخ الكبار إذا تكلم الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله إذا تكلم الشيخ عبيد الجابري حفظه الله وغيرهما من أشياخنا الكبار فلا يحتاج أن تسألوا مثلي لا يحتاج أن تسألوا مثلي إذا تكلم الكبار أمثالنا يسكت ولأجل هذا نتركت كثير من السؤالات كانت أم جاءت عن فلان وفلان وفلان يعني أنا أردت أن يكون لكم منهج واضح بين إذا تكلم الكبار فلا تذهبوا تسألوا فلان وفلان ومن الكبار من ذكرته الآن قبل قليل شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله وشيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله وليس هذا هذا الآن أضري المثال وضربت باثنين من أكابر والنصيحة أن تذهبوا إلى طلبة العلم وإنما احرصوا على أن تأخذوا من الكبار لا تأخذوا من طلبة العلم وإن خذ من الكبار ولا يعني هذا أن يتكلم المتأهل لا يفهم هذا على غير وجهه كما ذكر هذا بعضهم يقول لا يتكلم في هذا الباب إلا العلماء لا لكن أنا أقول الأشياخ الكبار قد تكلموا فلماذا تأتوا بمثل هذه السؤالات فهمتم كلامي فرق من كان متأهلا يتكلم ويرد ويبين الحق لكن السؤال هنا إذا تكلم الكبار لماذا تكثر مثل هذه السؤالات الواجب علينا أن نلزم غرز الأكابر من أهل العلم وأن لا يكون عندنا تشويش يكون الأمر عندنا واضح بي رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهو لا يدري أنها حائض ثم أراد مراجعتها بعد ذلك طيب هو لا يدري هل هي حائضة أم لا طيب أنا ما أدري إن كانت حائض فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع وعليه أن يتوب هو إلى الله جل وعلا لأنه طلق على غير الوجه الشرعي طلق طلاقا مبتدعا وأما إن كانت غير حائض وفي طفل لم يجامعها فيه فيقع طلقة واحدة وله أن يراجعها في العدة يقول اذكر لنا الفرق بين المسافر النازل والمسافر غير النازل من وجهه أو من جهة الأحكام الشرعية هذا تفصيل لبعض أهل العلم يذهب إليه لكن الأدلة لا تدل عليه الأدلة لا تدل عليه هو إما مسافر أو مقيم إما مسافر أو مقيم وهذا ما نصره أبو شيخ الإسلام نتيمي رحمه الله وغير واحد من أهل العلم إما مسافر أو مقيم هل يجوز لنا أن نستعمل المرهون غير المركوب وغير المحلوب بدون إذن صاحب الرهن؟ لا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أذن؟ أذن؟ شقمه أنا سعيد بوجودي معكم وإن فسح الله جل وعلا في الأجل وكانت هناك دورات واستطعت أن آتي إليكم فسوف أكون يعني مسارعا ومبادرا لما رأيت من الحرص ورأيت من الإقبال على الخير وكذلك لما رأيت من الأدب أقولها بحق يعني الذي يتحل به طالب العلم فهنيئا لكم هذا لكن هناك أمر لا أدري هل هي طبيعة الشعب هنا هكذا ما في تفاعل ما أدري أو لا يفهم كلامي يعني لما أسأل أجد الجميع ساكت هل أنا كلامي غير مفهوم أم هناك يعني استحياء زيادة ها؟ ها؟ في العلم لا يكون هذا نحن في مجلس علم يعني قد مثلا بعضهم يعني يخشى أن يجيب بجواب خاطئ ويحسب عليه لا ليس هذا النبي كان